ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظر ما كان خيرا لهم واقوى ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا